آمنوا بالله ورسوله وَأَنفِقُوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمَنُوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فغرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لَا يؤخذ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النار هِيَ مولاكم وَذِى المصير الْمَصِيرِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن قلوبهم قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا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 in al strijd Wal te wa In het kader van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van الصدقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو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 والله لا يحب كل مختال فخوا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد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 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنَّ الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وَإِبْرَاهِيمَ وجعلنا في ذريته من مضوة والكتاب فمنهم مهتد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 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورهبانية بتداعوها ورهبانية بتداعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغائر الله فما راعوها حق رعايتها